تقول أنا لو قف على بابك يا هذار أنا لو قف على بابك يا هذار وانشد عليك الراح والمار اي اي اي, اي, اي وانشد عليك الراح عليل عليل وهلي من فارق علي عليل من فارق علي انا وحشة الدار اختفت انا اغلب املهم لهم قد الغياب الفراغون والله هاي والله يجون يجون يا أبويا يا أبويا كتابها ورسالتها وأرادت تبعثها إلى الحسين ما صار إلى أن مر عليها إعرابي جافت عرابي ونادتها الشفار لأوين قال هيا حراء شفرة عواد الغريح اذ قل لدخي لك شو معال اليوم من عدن ايات وصل الاراض لطفوف تعظى بشفاعة نفس يوم العشور والخاف يشفع لك الهادي ومكسورة الظلع يا زهراء يا زهراء كتبها تصير سفرتنا يا سعيدة يا جيب الكتاب انسلم الاحسين بينا وان كان راد الله انسعدنا بنصرته قال الانكداد جام عنها يقطع الليل لا لون هاري ما يودع ولا يوصل للنخساء ان يصفج اذ اي على جساد اخوته كلها تبع تسلموا يا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله سلم عليه وسلم ذيك الأمان وحسي أن قلمني عن هالمكتوب جاءنا يا إيقلي من جدك بدين الله أهدانا يا من أرض المدينة تبك الكتاب حسية بينه وجام يقرأ فاطم انا بنتك يا شماغمة الزعراء وين لا بعشها عدكم رحمة عدكم على الاطفال والناس العليلين المرغعة تكير شمامة الزهرة إذا يقسم عليك كفلك وهو مريض شي يصير بحالك بوي أقسم عليكم لكن بلوعا وحسرا بشاق خطا سالة الدبعة من العب اسمعش كاتبة بوي تيب العليل يطيب من أهل يغيبوا شلون يجي تشياسه شلون يتماس الى الشفا بويه تشيل في العليل يطيب من اهلي غيبان بفرادكم يا حشيا ما تغمض لي عيان لكم في خيالي قلب محزان قد ول رقعك بنيا بشمال ويمه بيت الدعاء وأسألك الدعاء اتجه الحسين نحو الحجاز يسلم عليها ويرد عليها رسالتها ولكن بأي حالة يقول بلسال الحال قال يا بنت بها الرسالة ذات بلواج بلواج بلواج لا يا لو تنظرين الحاله وحالة يت... يتامع ضجت خواتي ايش بالمخيم ما لابعد ما اذل اليتيم حين ينادى بهديه سلام